يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد قفار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم, سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان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 يا أيها الملأ افتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون